بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اجينا اكلمكم على مطلب الدعوان إتلاف الصحابة أرسل لي رحمه الله تعالى مطلب دعواه نقص القرآن مطلب يا مدايهو يوم ومنها لم من م vongoni م ما ذكروه في كتبهم الحديثيه وان هي الصحيح يقولوا سلمان ما ذكروه في كتبهم الحديثيه والسلفيه نيال وهو يحتاج ketika كتابي او الحديثي والسلفيه من الراء زيداني ان عثمان رضي الله عنه ابو ابن عفان ربنا والله عنه نقص من القران امبغوض في كتاب القران فما كان في سوره الان نشرح بعد الاولى تعالى حقيقه من القران في سوره الان نشرح بعد يا قوليات الله قال انسمع ورفعنا لك لذكرك في وانا اي سميناه عاليا الصدر الله عاليا من fuego كان ولا شيء يكون عليه شيء هم اصطها اميلندس هيا الرحمن بحسد اشتراك الصدريا wa kutusa ya kushirikiana na Ali katika kuweni. Tamba ile muhadama ile kamaulqia. Haa, tamba kwa nini katajwa mume peke yake Ali? Mimi sikutaja. Kwa hiyo baini ndio hili, tamba suti kwa namna hii alfara. Al na wafasili وكانت سوره الاحزاب ما ادبوها سوره الاحزاب من قضاء سوره الانعام والرواق من مصادرها هي سوره الانعام احلال للناس كما انعام فاشتق عثمان منها ما كان في قول ذي القرطاس وتوشيا <تصفيق> امان نعاقوشا الذي صادروا انذ لآل سجاد فضيله ذي الياء وما وال سيدنا آل قيل انسموا حاول بهذه المنه صورتين ومظهرشا كصوره للبت جماهيري ومظهرشا صورتين صربين يجرون ونادل انهما من القراد يلقى اسرهم كما في باللغزو تجبوا من مongono من سوره قران ال تزذذ رمان انه عكان كل سوره مقدار جزء الى سوره واحده من مقادير الجزءه واحده السروره مقادير من سورته ومصومون من الصحابه والصحابيات الكرام واخصهما باعامل المسجد وكان في تشاور بينهم مشيئون ومصحابوا سموا احداهما سوره النور مرين مويه باليزوا والليذا سوره النور واخرى لسوره sura alwala sura ya alwala ankum lina wala abudu illa mahabba muwahhin naqadami naqwa nao yalzam min hadha hulazim katika hili yani kama hili litapika kama hili litakuwa kama mabudai mashaa hulazim من هذا خط تماما تفير تفسير الصحابه هو مغولش الصحابه حتى علي انقطع حيث رم ونما يقابو باليل ديذاك وله التي قبلها في المفاسد هذ البلاء نماقل بها يدارون نفس القران كل الذي قبل مساو و في المفاسد فكيف اونسها تعالى ما كيف تقبلش قول الله يقف و يسمع لا ياتيه الباطلون اي الذين يقران من بين يدي بل ولا من خلفه ولا لمنع تنزيل قرانيه ليكشفوا من, من حكيم حميد فتقوني وحكماء مهدي وكدليل الله تبارك وتعالى هو الله قد تعالى كما هيي حيي الغيب والمبين ها ويدبش كما مبين الى ايه من القران في ذي عمان ان فوتت ايه الناسو ان انما نكوت تسيهي كبوا ذاع في كتابه سوره النحس انني كنت اكيد هذه ونفس هذا من الى الفاتيكان ويوقفذبيلشه قولي الله سبحانه وتعالى عندما الله وانا منو متوعدي القران هذه لنباتي سوره النحس فهاي تميلونا وقوله ما قولياتي الله على الحسين ان نحن نزلنا الذكر وان له نحفظه فكتفسيره هيه قران ذكر وان تعت تفسيره له نحفظه وقرانه من منجوب زمانا يقيلنا نكلكاني ومن اعتقد عدم صحه حفظه من الاقطاط لا يوتي هذا الذي تكليت في حفظ قراني وكطمانا ما كو انسكا بسوره او ايهات على كايتيه يقول وما هي هي حفظه بالمسموع قال واعتقد ما كايتيه ما ليس من القران واتذكر كيف اكو سوره الولايا اتذكر تشهد انه سوره النورين اتذكر كيف اكو كفاند شنو ننه الله يلقطوا كما يلي واعلي اصهرك اا اتذكر بهذه لهم اخذت فخر كل عيش حقوق انتهاء بلنرضي عن عيد وتسمع حتى اتذكر كيف اذيق واحد في 17 ويلزم من هذا رفع النسوق بالقران كله له لذين يوي تبديل رفع النسوق بالقران كله وموقع الى حال يؤمني والقران يوتي تكون تعالى هنا وهو يؤدي الى هدم الدين وجبيلهم ملكه كبمولوا ونقوموا كلين ويلزمهم na inna walazim wahu adamu alistidlal min kutub injil yahya Qur'ani illahum adamu alistidlal min kutub injil yahya alquran wa alta'abdu ila kutu kutu na kutub injil badalan kataba qolbu ismahu qaf siinama takini kaba qolsama ay am nalqwa fa huwa ikhwa alquran in ta'atuna shigrahara wa anta انا حاضر اليهوديه وكل شانغوثه في كتابه ال احتمال التمرد وهو خوف الشيطان كبديلك والقران وبعدين نختيوا والذو القن ما اخبث قول قوم يهدي مدينهم وبعدين وجهه ومننوا واباء فغموم الدنيا روى البخاري امتكى على البخاري انه قال ابن عباس ومحمد بن الحنبليه كما نسمع عبد الله بن عباس ما محمد ابن الحنبليه تتعلق من البطار اا ما عن يوسف ابو همام ابن الحنفي في المتعلق ممكنين يسوقوا فوق هل سمعت قال سيدنا را ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما لين الدفقتين حواشن طوله صلى الله عليه وسلم الى يرث تراتب في قراني يليه بين يماكاشا موين مكتا موين تقاعدا نتواعد الشوكه دسرا من شوتي ما تقولوا inakuwa imejitiki upande wa kulia au wa kushoto kwa kitabu mlijisito chano hio hapo na kushoto huku ni mbili ya dafa dafa chai Hakuwacha isipokuwa msahafu ulihibadhiwa baina ya dafa tambini kuelewa hadi yake amepokea namba tofari nambari 519 1519 ما سمعنا من حديثيه قتيبه بن يسع 90 ابو رجاء حدث حديثي صفيان التمرذي عبد العزيز بن ربيح قال ما سمعت انا وشداد بن معمر تليه يا ابن لي فاجا نشداد ابن معمر علم بن عباس الله بن عباس رضي الله عنهما فقالنا اقسم شداد بن معمر وبيت مع الباء اثرت النبي صلى الله عليه وسلم من شيء دين وفتوت كل وقت والمطمه صلى الله عليه وسلم كانت وصيه ونبركاتي وملاذو ونكاده ونعامه وكياسه المطمه صلى الله عليه ما شرك الا ما بين الدفتين اقون الكياكه زي يا يلي بينيا مكاش ماودي قال ودخلنا على محمد بن الحنفيه في طوكاهه طوكايديه مع محمد بن الحنفيه رضي الله عنه فساله لكم اذا طال قال ما ترك الا ما بين الدفتين ويونس وقال لي يا ابن حكرا تجيء صلى الله عليه وسلم ليدي يا يا قرياتك كما مقطعه طيب هو هذا وناداي يجيو يا مغمغزوا في القران نفس القران القران اللي يجيو المغمغوا كما بعضه ويقيد قراني بينجيو الناس الجاده او يعني هذا الكتاب التاريخ هذا هوه الوزن ومفكراته اا فبالكتابه كنيتوا فصل القران في اثبات تحريف كتاب رب الارطان فصل الانتقال من الاوليات الى تام حيث تراجع اليه في اثبات وتكذيب تشارح كتابي اومبي الارباب جميع تحريف اليهوديه كتاب شامولا اولين من القران الاسماء حسين النور الصبرسي ليالي النضار في طاو لكن في الجانب الهي لا كنتبيع بالقران ما مكفوف ام امهتاجه سنه الامام الكليني في كتابه الكافي للجزء الخامس والقراسه 415 لك دهين في التفسير واو قراني عملي تجديد ومواو قيته القومي في تفسيريات تفسير القومي في التجديد الصدرتي كل كتاب شاقه علي الكجاز في التجديد ومواو ملا, ملا حسن كل تفسيريات تفسير الصافي الصافي الواقفه <سؤال> بالنسبه لسماه ماشاء الي يوجهنا بقوله دي الشيخ واو الي ماريكه مقديه 190 190 بيقول الواقفه يوجهنا بقوله ابن هشام ابن الحكم هشام بن الحكم وكمثبيه منهم واو ابو عبد الله عليه السلام كما انسكيا ب وانا موجه ان يسمع ايه كون خير امه اخرى للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقط موام امام ابو عبد الله تفسير الاقناني يسمعوا هي ايه كما خير قوم اعطانا اويث وكان خيره علما الحق ينتظرنا اميرا للمؤمنين والحسن والحسين ابن علي عليه الصلاه وتقواها الامه جيب جيبنا نسوق يا جيبوا اللي مشفه الامه جوره الحق هو منصوب امير المؤمنين ونموه الحسن ونموه الحسين بن عليه السلام قوله هو فيصلت نزل رسول الله نا ان شكا جنى الى فتو وقول الله صلى الله عليه وسلم قال انا انزلت كنتم خير أئمة امه اخرج للناس من قوه الامام دوره 12 يطول وهو سوى خير امه اقراوا ولاقوموا خير بني الحسن بن nashikiloko kheri aimani okurili na na saka waendelea kusema kwa Qurani ni kufanywa tahari ni kengeushwa miongoni mwa aya zilizogeushwa kutoka katika usawa wake لكن الله يشهد بما انزل اليك ا كنا كتابا سريعا لي غوصا الله يشهد بما انزل اليك في علم لكن الله شهدي ي الذي يترمشيه قوم غوصا عليم انزله بعلمه ام يشوشه هو بعلمه يشهدون لما لا والله ورشبه. ويمرن في علي بن تلوه وانا كنا ننبأ لا تقول يا ان الله كذلك يا ايها الرسول بلغنا انزل اليك ربك في علي ارمتمه ذكشي وليدرشيوا فقطكم والدعوا لي انه يحوس علي وذكشي واخبر يا علي ان علي هو بعد ابي وان لم تفعل يصب لنفيه فما بال ذاك الذي قال جاءت وقوعه في قش 10 من الذين كفروا وكذبوا على محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا اكيدوا ويكفروا وكذبوا واتوا محمد هكذا ala muhammadin haqqahu wa tawaddawu wa muhammad hatzao zalimun wa mughbis lan yaqulillahu yaghfira lahum fa qowa Allahu lamay yuwasameh wala yahdiyhum tariqa wa la qowa lamay yughdatha wao kunna kifala wanasema kima wa qala wa qul ala muhammadin والنبي واثو ومحمد حجزا تيجي تقرئ لنا اليوم نماي الله تسمى وسيعلم الذين لم االم محمد حقه اي يوم قلب ينقلبون وتايهوا وليولوا وعلوم واثو ومحمد حجزا والريوغاني وتكوير هي amenadika al-kumi kwenye tafsiri yake anaweza تصير الكومي منظوني na tafsiri yake kwenye muqaddimah ya yake la kwamba anasema Imam Ja'far al-Sadiq Imam Abu Ja'far alayhi salam على سماجه ولولا انه زيد في كتاب الله كما امامنا تثبت يشوا في القران المزيد يشوا لولا أنه زيد في كتاب الله لو كما سواه يزدشوا في كتاب ان شاء الله ونقص منه فكنهنين في كتابه سوره الايه مثل ما خفي حقنا على ديجا باصي الشينغلي يكف حق يده وكل من يجي ان اجدته يمانوا هو قران لينجلو للمحارين كناه ننجزوا و كناشوا ننجزوا و كناشوا نتوما هو قران متجير لو كان تجي يلقى علي بنايطان كما روجه كذا كوالاسبغ ابن نبات انا اسمع سمعت عليا عليه السلام يقول ان مسكيا علي عليه السلام كما كماني بالعزم فصاطيقه في مسجد الكوفه فكان قام نواونا يا اجني اجني يجلسوا هناك فكي وانا ميمو ايكو ياو في المسجد وكوفه وقال في العراق ان يريد القوا في شعب من الوفاء يريد يقول القوه في سبيل كما شيعه يعلمون الناس القران وانا وكبش واط قراني واجني هاو في المسجد كما انزل كما بالليل بهشوا ان ترى قم ينشريه بمن يعلي يا امير المؤمنين اوليس كما انزل قال لي قراني لدوسيني كما لدوشوا فقال واتسم لا حقنا محي جميع 70 من قريش باسماءه واسماء ابائه يلفوا مدينه يا مكوريش 70 مدينه, يبفف مدينة, مدينة, مدينة وما ذنك نواله الفؤات وعليه لم قريشي ابو لهب وما ندري بك ان من القران ان دعاه من حين على رسول الله اذ هو قومه كما ذكر يا والله صلى الله عليه وسلم لانه عبده وسبابه ابو لهب عمي لكن majina sadili ya makorish hayapo na korish na korish na alipia na korish na hasna na korish na kusei na korish na aliz na kusei kwa sadili ya makorish majina yao wa mlange mkubwa wa Allah mabaru mabaru Allah amkambasia jami ni ene kuto madina sabini makao aniandika manufuzi mkubwa wa kulaisi aitwae anna man muhibb aliman kwenye kitabu